اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا معاشر الإخوة الكرام بدأنا الحديث في لقائنا بالامس عن فاتحة الكتاب التي هي ام القرآن واعظم سور القرآن ومر معنا شيء من فضائل هذه السورة العظيمة والدلائل على مكانتها الرفيعة ومر معنا كذلك بيان بعض مضامينها ودلالاتها وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المسائل المستنبطة من هذه, من هذه السورة والدروس المستفادة منها لا حصر لها ولا عد فهي مليئة بالدروس والفوائد ولا عدى ولا حصر لما اجتملت عليه هذه السورة من دروس وكيف لا تكون كذلك وهي أم القرآن قد قال العلماء في معنى كونها أم القرآن أنها اجتملت إجمالاً على ما اجتمل عليه القرآن تفصيلا فهي حوت علوم القرآن حوت علوم القرآن كلها لكن على وجه الإجمال فالقرآن فيه التفصيل والسورة الفاتحة والسورة الفاتحة فيها الإجمال فهي مليئة بالدروس وقد مر معنا من دروس هذه السورة العظيمة المباركة اجتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الله عز وجل في ربوبيته وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وهذه معاشر الإخوة الكرام أركان ثلاثة للإيمان للإيمان بالله لا إيمان بالله عز وجل إلا بتحقيقها فالإيمان بالله عز وجل بد فيه من هذه الأركان ولا قيام له إلا على هذه الأركان أن توحد الله عز وجل في رغبيته وأن توحده في أسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولابد أيضا من توحيده في العبادة بأن لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والتدبير لا شريك له فالواجب أن يفرد كذلك بالعبادة فلا يتخذ معه ندة وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله تفرد بخلقكم تفرد بتدبيركم وتصريف احوالكم لا شرك له في ذلك فلا تجعلوا له اندادا اي شركاء في العبادة تدعونهم وتستغيثون بهم وتقدمون لهم النذور فكل ذلك من الشرك والتنديد ومن اتخاذ الشركاء مع الله عز وجل فالرب الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه كلها واحد وهو الله والواجب أن يفرد وحده بالعبادة فلا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى هذه أركان ثلاثة للإيمان بالله لا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بها ولا يكون مؤمنا بالله عز وجل من لم يحققها وقد مر معنا دلالة هذه السورة على هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله أما الإيمان به أما الإيمان بوحدانيته في ربوبيته ففي قوله الحمد لله رب العالمين وأما الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته ففي قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذه أسماء حسنة لله عز وجل متضمنة لصفات كمال له سبحانه وتعالى وأما الإيمان بوحدانيته في ألوهيته ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعيل ومعنى إياك نعبد أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة نخصك وحدك يا الله بالعبادة نعبدك ولا نعبد غيرك وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده فلا إله إلا الله معناه إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويراه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والمسلم أيها الإخوة يقول كل يوم فرضا واجبا عليه إياك نعبد يقول كل يوم سبع عشرة مرة إياك نعبد وهذا عهد منه مع الله عز وجل أن يخص ربه بالعبادة ويفرده بالطاعة إياك نعبد يوميا يقول المسلم سبع عشرة مرة إياك نعبد أي يا الله وهذا عهد والله عز وجل يقول أوفوا بالعهود واعظم عهد يجب الوفاء به العهد مع الله رب العالمين اياك نعبد اي نعبدك يا الله وحدك لا نعبد معك احد والمسلم يعاهد الله كل يوم مرات وكرات بان يخصه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وان يفرد وحده بالطاعة فهل يستقيموا مع هذا العهد أن يتجه الإنسان إلى غير الله عز وجل راجيا سائلا داعيا متذللا خاضعا خاشعا هذه أعمال كلها هي من العبادة ولا يستحق أحد كائنا من كان أن يعطى شيئا منها أو أن يصرف له شيء منها لأنها خاصة بالله كما أنه تفرد عز وجل وحده بخلق المخلوقات وإيجاد الكائنات فيجب أن يفرد وحده بجميع الطاعات فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله فكل هذه عبادات لله قل إن الصلاة ونسك ومحيايا وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه كلها لله عز وجل لا يستحقها اي مخلوق من المخلوقات ومر معنا من الفوائد المستفادة من هذه السورة العظيمة دلالتها على اركان التعبد القلبية الثلاثة وهي المحبة والرجاء والخوف وهي اركان لا بد من وجودها في كل عبادة وكل قربة تتقرب بها إلى الله فأنت تعبد الله عز وجل لأنك تحبه سبحانه ولأنك ترجو ثوابه وتخاف عقابه ولا يجوز أن يعبد الله بواحدة من هذه الثلاث دون الباقي بل يعبد بالحب والرجاء والخوف نصلي لأننا نحب الله ونرجو ثواب الله ونخاف عقاب الله ونحج لأننا نحب الله ونرجو رحمة الله ونخاف عقاب الله ونصوم لأننا نرجو رحمة الله ونحب الله ونخاف عقاب الله لا بد من هذه الأمور الثلاثة وسورة الفاتحة اجتملت على هذه الأمور الثلاث ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة تحمد الله تثني عليه لما قام في قلبك من المحبة له سبحانه والرحمن الرحيم فيها الرجاء يرجون رحمته ومالك يوم الدين فيها الخوف الخوف من مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بعد هذا جاءت إياك نعبد إياك نعبد هي الغاية التي خلقنا لأجلها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 اجتمالها على المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوة الأنبياء والمرسلين ألا وهي أولا تعريف الناس بربهم وخالقهم وموجدهم وبيان أنه وحده المستحق للعبادة دون سوا والامر الثاني بيان الطريق الموصل الى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة والمحور الثالث بيان ما اعده الله عز وجل من الثواب العظيم والنعيم المقيم لمن سلك هذا الطريق وما اعده من العقاب الاليم والنكال الشديد لمن خالفه ومن دروس هذه السورة العظيمة انها اجتملت على شرطي قبول العبادة على شرطي قبول العبادة فالعبادة ايا كانت لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرطين فإن وجد قبلت وإن انتفى, أو انتفى أحدهما ردت ألوهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فالعبادة لا يقبلها الله جل وعلا من العامل إلا إذا كانت له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة فإذا وجد الإخلاص في العبادة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قبلت وإذا انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة ردت لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فذكر عز وجل الشرطي قال فليعمل عملا صالحا والعمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق ماذا السنة العمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو عليه الصلاة والسلام الذي بيّن للأمة العمل الصالح وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وذكر الشرط الثاني في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد ولا يشرك بعبادة ربه أحد هذا فيه الإخلاص أن يتبرى من الشرك وأن يتخلص منه لأن يكون لله تبارك وتعالى مخلصا والشرك هو التسوية تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فهذان شرطان لا قبول للأعمال إلا بهما يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وتأمل هنا لم يقل الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا إذ العبرة بالحسن والعمل لا يكون حسنا إلا بهذين الشرطين ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. هذا معنى أخلص أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل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 أما شرط الإخلاص ففي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وهنا قدم المعمول وتقديمه دليل على الحصر فمعنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك نخلص لك العبادة نخصك وحدك بالطاعة لا نصرف شيئا من العبادة لأحد غيرك ففي قوله إياك نعبد الإخلاص والإخلاص نعرفه الإخلاص أن يكون العمل المتقرب به إلى الله صافيا نقيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى فالخالص هو الصافي النقي وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في اللغة فاقرأ قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خالصا ما معنى خالصا اي صافيا نقيا اللبن يخرج من ضرع بهيمة الانعام من بين فرس ودم حتى انه يقال يخرج حين حلبة من بين الفرف والدم ولكنه يخرج خالصا لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرس تبارك الله احسن الخالقين يخرج خالصا اي صافيا نقيا هذا معنى الاخلاص والاخلاص في العبادة ان تكون العبادة صافيا نقيا لا يراد بها الا الله لا يقصد بها الا الله لا يراد بها الا وجه الله سبحانه وتعالى بهذا تكون خالصا ولا يقبل الله من العامل عمله إلا إذا كانت عبادته صافية نقية خالصة لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني في سورة الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا فيه دليل على أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم إلا إذا كان سيرا على الصراط المستقيم وما هو الصراط المستقيم هو الذي بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى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 ألا إلى الله تصير الأمور فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى الصراط المستقيم الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه لا يقبل الله العمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم بد أن يوافق العبد بعمله هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يوافق هديه رد عمله عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رج ولا مجال هنا أن تجتهد وأن تقول هذا أفضل أو هذا أحسن وإنما حسبك السنة وهدي نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى, من هدى محمد صلى الله عليه وسلم فليس ثم هدي أكمل من هديه ولا نهج أحسن من نهجه ولا طريق أحسن من طريقه صلوات الله وسلامه عليه فالسورة اجتملت على هذين الشرطين ومن فوائد هذه السورة العظيمة بيانها للطريق المستقيم والصراط المستقيم صراط الله سبحانه وتعالى الذي جعله لعباده مفضيا بهم الى جنات النعيم فالسورة فيها بيان هذا السراط وفيها دعوة اهل الايمان لله سبحانه وتعالى ان يهديهم الى هذا السراط معرفة به وبتفاصيله وبمكانته وزيادة في اعماله وثبات عليه حتى الممات اهدن الصراط المستقيم أن تتدعو الله عز وجل عندما تقرأ الفاتحة اهدن الصراط المستقيم هذا دعاء ولهذا يقول أهل العلم ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قولهم اهدن الصراط المستقيم دعاء ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء دعاء تدعو به الله جل وعلا كثير من العوام يقرأ الفاتحة لكن لا يستشعر الدعاء ولا يستشعر انه يدعو الله سبحانه وتعالى بل بعضهم تجد له سبعين سنة ستين سنة خمسين سنة يقرأ الفاتحة وهو لا يدري أنها, ان قول اهدنا الصراط المستقيم دعاء فينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعا تدعو الله به وتدعوه مقدما بين يديه ثناءك على الله وحمدك له وتمجيدك له وتعظيمك له سبحانه وتعالى ثم تدعوه وإذا أردت أن تفهم هذا فتأمل الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد بالصلاة هنا ماذا الفاتحة ثم. الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم من أركان الصلاة كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الحج عرفة لأن عرفة ركن عظيم من أركان الحج فمن لم يقف بعرفة لا حج له ومن فاته الوقوف بعرفة لا حج له والفاتحة ركن من أركان الصلاة من تركها لا صلاة له كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قال عليه الصلاة والسلام صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام فسمى الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم من أركان الصلاة ولا الصلاة إلا بها إلا بتلاوتها قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبد نصفين ولاحظ هذه القسمة العظيمة من رب العالمين جل وعلا قسم الفاتحة نصفين نصف للرب عز وجل ونصف للعبد فالفاتحة مقسومة نصفين نصفها الأول للرب سبحانه وتعالى ونصفها الثاني لمن للعبد يقول شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله سورة الفاتحة مقسومة نصفين ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد لأن عدد آياتها سبع نصفها الأول للرب ونصفها الأول ونصفها الآخر للعبد وهذا هو معنى قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وانظر أيضا بيان هذه القسمة قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فالشاهد انك اذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا السؤال منك لله جل وعلا تسأل الله ان يهديك الصراط المستقيم وهذه السورة تدل على ان هذا الدعاء افضل الادعية على الاطلاق ليس في الادعية ما هو افضل من هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم هذا افضل دعاء على الاطلاق ومن دلائل افضل افضليته أن الله عز وجل جعله فرضا واجبا على العباد يدعون به في كل يوم سبع عشرة مرة هذا لا يوجد لأي دعاء آخر اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء مفروض على كل مسلم أن يدعو الله به يوميا كم مرة سبع عشرة مرة في الصلوات الخمس المفروضة كل ركع من ركعات الصلاة تدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وما هو الصراط المستقيم الذي تسأل الله عز وجل أن يهديك إليه وأن يبصرك به وأن يثبتك عليه وانيوفقك لمعرفة تفاصيله الصراط بي في سورة الفاتحة قال الصراط المستقيم ما معنى مستقيم اي لا اعوجاج فيه ولا ميلان ولا انحراف ذات اليمين ولا ذات الشمال ابن مسعود رضي الله عنه سؤل المسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه سئل قيل له ما هو الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم قال هو طريق هو طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في اوله واخره في الجنه طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في اوله واخره في الجنة ومعنى الكلام ماضح الطريق المستقيم هو طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أولا تركت في... تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغوا عنها إلا هالك فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا في هذا الطريق من سار في هذا الطريق المستقيم الذي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وصل إلى ماذا إلى جنات النعيم قال بن مسعود رضي الله عنه وعلى جنبتي الطريق على يمينه وعلى شماله جواد جواد جمع جادة أي سبل على جنبتي الطريق المستقيم كل جادة منها موصلة إلى النار كل جادة منها موصلة إلى النار ولا يمج من النار إلا من يمشي على صراط الله المستقيم الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد وضح عليه الصلاة والسلام هذا الصراط بمثل ضربه للصحابة خط في الارض خطا مستقيما وجعل على جنبتي هذا الخط خطوط ووضع اصبعه عليه الصلاة والسلام في اول الخط المستقيم ومشى به على الاستقامة قال هذا صراط الله المستقيم وعلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل الشيطان يدعو إليه لأن الشيطان جالس للعبد في, طريق في طريقه المستقيم يريد أن يأخذ به ذات, ذات اليمين وذات الشمال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه يعني كل طريق يسلكه ابن آدم الشيطان قاعد له فيه يريد أن يحرفه وأن يصرفه عن الحق وعن الهدى فعادنا الله إياكم من الشيطان الرجيل ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أكثر الخلق ماتوا على الكفر بالله وعلى عدم الشكر لله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهناك أيضا مثل آخر عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صراط الله المستقيم وقد رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا سراطا مستقيما إن الله ضرب مثلا سراطا مستقيما وعلى جنبتي السراط سورادا وتابع المثل فإنه مثل عجيب ينفعك الله به تابع المثل أيها الأخ المسلم يقول إن الله ضرب مثلا سراطا مستقيما طريق مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران على يمين هذا الطريق المستقيم وعلى يساره سوران أي جداران على يمينك وعلى شمالك في الطريق المستقيم وفي السورين ابواب مفتحة تصور الان طريق مستقيم وعلى يمين الطريق وعلى يساره جداران سوران وفي السورين ابواب كثيرة على يمينك وعلى شمالك وانت تمشي على الطريق المستقيم والابواب مفتحة قال وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة كل باب من هذه الأبواب ليس في قفل ولا مفتاح ولا باب يحتاج لمعالجة لفتحه وإنما عليه استثارة مرخاة كل باب من هذه الأبواب مغطى بالستثارة وداعي يدعو على رأس الصراط يقول يا عباد الله ادخل الصراط ولا تعوجه وفي رواية ولا تتعرجه ادخل الصراط يدعو الناس الى دخول هذا الصراط المستقيم يا ايها الناس ادخل الصراط ولا تعوجه وداعم من فوق السراط يقول للعبد إذا أراد أن يفتح بابا من هذه الأبواب أو يزيل ستارة من هذه الستارة ليدخل يقول له لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه الستارة كما كماء لا تفتحها إن فتحت الستارة ستدخل استثارة لا يوجد فاق وإن فتحت استثارة ستدخل وهذا سنتحدث عنه قليل بعد قليل لكن نكمل الحديث ثم بيّن عليه الصلاة والسلام قال الصراط الإسلام الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب التي عليها السثور المرخات محارم الله يعني الامور التي حرمها الله على عباده والداعي الذي يدعو على رأس السراط كتاب الله كتاب الله يدعو الى السراط المستقيم والداعي الذي يدعو من فوق السراط الداعي الذي يدعو من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم والمسلم المحافظ على اسلامه اذا دعته نفسه لفعل معصية ودخول محرم وجد ماذا حز في قلبه وجد وخزة في صدره هذا واعظ جعله الله عز وجل منبها للمسلم في قلبه يمنعه من غشيان الحرام ودخول أماكن الحرام وهذا الواعظ هذا الواعظ قد يفسد إذا انهمك الإنسان في الحرام فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وتتبلد أحاسيسه والعياذ بالله تتبلد أحاسيسه إذا انهمك وتمادى واستمر في الغي وفي الحرام ينطفئ من قلبه هذا الواعظ كما قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي من الذنوب والمعاصي قد جاء في معنى الآية هو الذنب يرتكبه العبد فينكت في قلبه نكتة السوداء فإذا أذنب ثانية نكتة نكتة السوداء أخرى حتى تغطي هذه النكة السود على القلب فهذا هو الران الشاهد أن هذا مثل عجيب لبيان الصراط المستقيم الصراط المستقيم مثله مثل الإسلام مثل صراط مستقيم طريق مستقيم وعلى جنبتيه جداران هذان الجداران هما حدود الله حدود الله ماذا قال لا لنا الله عز وجل عنها حدوده التي هي شرعه الذي امر عباده بفعله ماذا قال الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها اي لا تتجاوزوها اي لا يخرج أحدكم من حدود هذا الصراط الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده والمحارم أيضا حدود حدها الله عز وجل لعباده ألا يدخلوا فيها ولهذا قال في آية أخرى في هذا النوع من الحدود قال وتلك حدود الله فلا تقربوها هنا المراد بالحدود المحرمات وتلك حدود الله فلا تقربوها المراد بالحدود المحرمات وفي الآية الأولى المراد بالحدود ما أذن الله به وسرعه وسرعه وأباحه لعباده هذا لا تتجاوز ولا تتعداه وتلك حدود الله فلا تعتدوها ويراد بالحدود النواهي وهذه لا تقرب وتلك حدود الله فلا تقربها ولاحظ في المثل المذكور في الحديث قال وعلى الابواب ستور مرخاة المرحوس على الابواب الابواب التي تفضي الى الحرام ستور مرخاة ستور مرخاة وعلى الابواب ستور مرخاة ابواب تفضي إلى ماذا؟ أبواب تفضي إلى الحرام قلت لكم أنها ليس عليها أبواب ومفاتيح وتحتاج إلى معالجة للدخول وإنما عليها ستارة مرخاة الباب الذي عليه ستارة مرخاة إذا أراد الواحد أن يدخل معه هل يكلفه وقت؟ وهل يأخذ منه جهد؟ او انك تدف الستارة بكتفك وتدخل مباشرة ما يحتاج إلى وقت الستارة على الباب ما يحتاج الامر الى وقت من اجل الدخول وانما يدف الانسان الستارة بكتفه ويدخل وهذا ان الدخول على الحرام ما يحتاج الى وقت الدخول على الحرام ما يحتاج الى وقت احيانا بعض الناس خرجا من بيته يريد المسجد ثم يبتلى في في طريقة بفتنة تصرفه عن المسجد وربما يذهب الى مكان منكر او مكان محرم اخذ عن صراط الله المستقيم صرف عن صراط الله المستقيم فالانصراف الى الحرام لا يحتاج الى وقت ولا الى جهد بين الإنسان ماشي في الصراط المستقيم إذا به والعياذ بالله تنحره تقول أم سلمة رضي الله عنها كما في المسند كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك صرف قلوبنا على دينك تقول فقنت له يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء ما أكثر ما تدعو بهذا الدعا فهل القلوب تتقلب هل القلوب تتقلب أو إن القلوب لا تتقلب تسأل أم المؤمنين رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام ما من قلبين ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فإن شاء أقامه أي أقامه على ماذا؟ على الصراط المستقيم وإن شاء أزاغه أي عن الصراط المستقيم ولهذا نحن نحتاج دائما وأبدا أن نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم لنثبت عليه ونزداد فيه ونتمسك به ونحافظ عليه ونزداد من تفاصيله والهداية بيد من بيد الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم فكان اكثر دعائه يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوب قلوبنا على دينك ومن دعواته عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وتأمل في قوله في من هديت في من توليت في عافيت لأن الهداية والعافية من من الله سبحانه وتعالى ما تستطيع أن تهتدي لولا أن الله هداك ولا يمكن أن تعافى لولا أن الله عافاك في صحيح البخاري كان جاء في رواية في صحي البخاري أن الصحابة كانوا يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا الهداية منة الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم في الاهة الاخرى يقول سبحانه وتعالى افمن زين له سوء عمله فرآه حسن فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالهداية بيده سبحانه وتعالى فما احوجنا ثم ما احوجنا ثم ما احوجنا الى ان نديم سؤال الرب سبحانه وتعالى ان يهدينا سراطه المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذا فيما يتعلق بتعريف الصراط بالاستقامة قال الصراط المستقيم ومر بيان ذلك ببعض الاحاديث عرف الصراط في الصورة بتعريف اخر بذكر من بذكر اهل الصراط عرفه بذكر أهل الصراط المستقيم قال صراط الذين أنعمت عليهم هذا تعريف للصراط بذكر أهله من هم أهل الصراط المنعم عليهم من من المنعم عليهم جاء البيان في سورة أخرى قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء الاربعة هم اهل السراط المستقيم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سراط الذين انعمت عليهم اي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذا تعريف للصراط بذكر اهله وسالكه وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون واذا من الله عليك بسلوك هذا الصراط فلا تستوحش حتى لو كنت وحدك لانك في طريق كان عليه من النبيون والصديقون والشهداء والصالحون صراط الذين انعمت عليها ولاحظ ايضا قوله انعمت عليهم هذا فيه دلاله على ان السلوك العبدي للصراط المستقيم نعمه ممن من الله صراط الذين انعمت عليهم لولا الله على عبده بسلوك الصراط المستقيم ما سلك ولا سار فيه لكن الله انعم عليه فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومتى يكون العبد منعم عليه من أهل الصراط المستقيم قال العلماء لا يكون هذا إلا بأمرين علم بالحق وعمل به علم بالحق وعمل به علم يهدي العبد وعمل صالح يرق العبد فلا يكون من المنعب عليهم إلا بهذين الأمرين بعلم نافع يهتدي به إلى معرفة الصراق وعمل صالح يمضي به في هذا الصراق إذا كان الإنسان لا علم عنده بدين الله كيف يعرف الصراط المستقيم من سبل أهل الجحيم تلتبس عليه الطرق وتلتبس عليه السبل ولا يستطيع أن يعرف الحق إلا بالعلم النافع وقد سمعنا قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم الهداية إلى الصراط المستقيم لا بد فيها من العلم النافع وإذا وجد العلم النافع لا بد من العمل به فإذا وجد علم نافع وعمل صالح كان العبد من الماضين السائرين على صراط الله المستقيم علم يهدي العبد حتى يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال وعمل صالح يسير به العبد في هذا الصراط المستقيم ويترقى فيه في الدرجات العلى في جنات النعيم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عرف الصراط بذكر أهله ثم عرف الصراط تعريفا ثالثا بذكر من خالفه ووحاد عنه وهم طائفتان طائفة مغضوب عليهم وطائفة ظالون ولهذا قال السراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهنا تعريف الاستراط بذيان من نكب عنه ويقولون بضدها تتميز الأشياء والشيء يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء إذا أردت أن تعرف حسن النور والضياء فتأمل وحشة الظلمة وإذا أردت أن تعرف قيمة الصحة فتأمل متاعب المرض وأوجاعه بل كثير مننا لا, يصح لا يحس بالصحة إلا إذا مرض إذا مرض يعرف قيمة الصحة أما وهو صحيح لا يعرف قيمة الصحة ولهذا قيل الصحة تاج على رؤوس الصحة لا يعرفه الا المرضى الا المرضى فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء فنحن ايضا من اجل الثبات على افتراط المستقيم مطالبون بمعرفة الطرق المخالفة له على وجه الإجمال من أجل أن نحذرها أن نعرف طريق المغضوب عليهم ونبغضه ونحذر منه ونعرف طريق الضالين ونبغضه ونحذر منه قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي تتضح لأهل الإيمان حتى يحذروها يقول حذيفة بن اليمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته فنحن مطالبون أن نعرف طريق المغضوب عليهم لنحجر منه ولنتقيه وأن نعرف طريق الضالين أيضا لنحجر منه ونتقيه والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به من عنده علم لا يعمل به فهذا مغضوب عليه ويأتي في مقدمة هؤلاء اليهود قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار حملوا التوراة أنزلت عليهم وعمروا بالعمل بها وعلموها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها علموا ولم يعملوا فمن كان كذلك يعلم ولا يعمل هذا مغضوب عليه ينال بذلك غضب الله وسخطه والضالون الذين عندهم عمل وعبادات ولكن على غير هدى وعلى غير بصيرة يعبدون الله ولكن بدون علم وبدون هدى و... ويأتي في مقدمة... مقدمة هؤلاء النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عنهم العبادة لله لا تكون إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فذكر فعرف الصراط بذكر من خالفه حتى يحذر العبد من السير فيما سار فيه أولئك فيسأل ربه عز وجل أن يهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يعيده من طرق أهل الجحيم وهم إما مغضوب عليه وإما ظال أعادنا الله وإياكم وحمانا وحماكم ثم أيها الإخوة عودة إلى الأبواب المفتحة التي يخرج منها العبد عن صراط الله المستخيم تلك الأبواب عليها ستور مرخات الأبواب عليها ستور مرخات كل باب منها عليه استثارة العلماء يقولون أن نفس, نفس الإنسان فيها فضول نفس الإنسان فيها فضول وحب الاستطلاع وهو ماشي على الصراط المستقيم على يمينه وعلى شماله أبواب عليها الستائر في كل مرة نفسه ماذا تقول له؟ في كل مرة ويمشي على هذا الصراط المستقيم ويمر على يمينه وعلى شمال أبواب عليها الستائر في كل مرة نفسه التي فيها الفضول ماذا تقول له تقول لافتح فقط لتنظر ماذا يوجد في الداخل ألقي نظرة ألقي نظرة ماذا يوجد في الداخل يقول أحب شيء للإنسان ماذا ما منع, منع من فتح هذا الباب فتصاب نفسه بالفضول لينظر ماذا في الداخل جاء في بعض الأمثال قالوا لو قيل للناس لو قيل للناس لا تفتوا البعر تعرفون البعر ولا لا البعر الذي يخرج من بهيمة الأنعام لو قيل للناس لا تفت البعر لقال الناس في داخله الدر لقال الناس في داخله الدر أحب شيء للإنسان ما منع فأبواب مرخات عليها ستائر على اليمين وعلى الشمال النفس تقول انظر اطلع شاهد لا تدخل افتح الباب وانظر ألقي نظرة هذه بداية ماذا؟ بداية الدخول بالحرام الإنسان ما يدخل بالحرام أفزا من, من, من, من وسط السراط إلى منتهى الانحرام وإنما أبواب ومداخل ومنافذ فيأتيه الشيطان ويقول له افتح الباب ألقي نظرة ثم إذا فتح الباب ألقى نظرة قال لا تدخل بعيد ادخل في أول الباب انظر إيش يوجد وماذا يفعلون ويأخذ به شيئا فشيئا إذا به أبعد ما يكون عن, عن صراط الله المستقيم إذا كان الأمر بهذه الصفة ألسنا بحاجة كل يوم مرات وكرات أن نقول اهدنا الصراط المستقيم هذا أمر أمر آخر الصراط المستقيم يشمل دين الله كله هل علمنا وفهمنا وعرفنا دين الله كله أم أن هناك تفاصيل وتفاصيل في الإسلام والدين نجهلها إذن نحن نحتاج أن نهدى إلى الصراط المستقيم تعلما لدين الله أمر آخر هل عملنا بما أمرنا الله عز وجل به أتى على التمام والكمال أم عندنا قصور وقصور إذن نحتاج كل يوم أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم حتى نعمل ونجد وننشط أمر آخر القلوب تتقلق فالعبد حاجة إلى الثبات على هذا الصراط المستقيم والمثبت هو الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهذه السورة معاشر الإخوة نور كما مرنا معنا بالحديث أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة فهذه السورة نور فنحتاج إلى أن ناخذ وأن نستفيد من نور هذه السورة بالإكثار من تلاوتها وأيضا حسن فهم معانيها ودلالاتها وايضا القيام بما تقتضيه وتدل عليه من لزوم طاعة الله وإخلاص الدين له والمباعدة عن سبل الانحراف وطرق الضلال عادنا الله وإياكم وهدانا وهداكم ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسن والصفات العلا أن يهدينا إليه صراطا مستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم واعذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين اللهم اصلح لنا دينا للذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم وفقنا لما تحب وترغى واعنا على البر والتقوى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 ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفر ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين